إِنَّهُ هُوَ السَّنِيُّ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۗ وَيَثْمَنُ مَن حَمَلْنَا شكورا وقضينا الى ذلك الشؤيله في الكتاب لا تفسدوا في الارض مرتين لا في الارض مرتين ولا تعدلوا علوا كبيرا فاذا جاء اولئك يَكُونُ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيد فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ أمددناكم بأموال وبنين واجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أشأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة بيسوء وجوهكم اِذَا كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَذَكَّرُوا مَا عَلَوْ تَذْكِرَةً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا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 ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدونا واجعلنا الليل والنهار آيئين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة يَتَابِعُهُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ الشَّيَاطِينِ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ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 ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معبدين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قضية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها تَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْمُ فَدَمْدَمَ مَا دَمَّاهُ ذِكْرَاهُ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِهِمْ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِعِبَادِهِ خَذِيرًا بَشِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ صلىها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كن لن وعطاء ربك محظورا انظر كيف حضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما محظولا وقضى ربك الا تعبدوا انا اياه وابن والدين احسانا انما يبن غنى عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم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 وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه بفغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى علقك ولا تبسطها كل البسك فَتَقْعُدَ مَرْأُمًا مَحْشُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ طَوِيرًا بَشِيرًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ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 وَلِهِ شُرَكَاءُ فَلَا يُشْرِفْ بِالْقَدْرِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا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 ولا تجعل مع الله الهه اخر فتلقى في جهنم ما مروم من مدحور فافسق ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وَمَا يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون يقولون علوا كبيرا يسفح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسفح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفوراً وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكمة أن يفقهوا هو في وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّعَ عَلَىٰ آدْبَابِهِمْ خُورًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ إِذْ هُمْ مُنْصِتُونَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أَو بُورِ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَهُمْ ظَنُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا قَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ قَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حَجَرًا أَوْ حديداً. أَوْ خَلَقًا مِّمَّا يَخْرُفُّ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُل الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُل عَسَى أَن يَكُونَ قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 قَالِدَاوَ الَّذِينَ زَعَنْتُمْ مِنْهُمْ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلى ربهم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 وَإِنَّ من قَرِيَةً إِلَّا نَحْنُوهَا لَهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّسْلِطَ آيَاتِنَا إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قل ما لك إن ربك أحاط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 اسجدوا لآدم فسددوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت قينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة فإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك مبريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأدرب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعذهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا رَبُّكُمُ الَّذِي يَسْجِينُكُمْ فُلْكَ فِي الْبَحْرِ مِرْسَاةً ۚ يَطغَوْنَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى البر فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يغشف لكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أَمْ أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى ايوه سين عليكم قاصفا من الضيح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم عليما به تبعاً ولقد كظمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفرقناهم وَضَلَّنَّهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَضْلِيلًا يَوْمَ نَجْمَعُ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَذِي أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلَا وَإِن كَذُلّ يَفْتَرُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ قَطِينًا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 ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقم بأدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن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 فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قضيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترضى أَوْ تُرَقَّاقَ فِي السَّمَاءِ وَلَمُؤْمِنًا لِرِقِّكَ حَتَّى دُونَ الزِّنَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُؤْمِنَ إِذَا أَتَانَا الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا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 ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبطنا وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا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 فاسأل بني إسرائيل إداءه فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فصائرا إني لأظنك يا فرعون مسحورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده ببني إسرائيل اشكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزلناه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَوْقَنَا لِتَقْرَأَهُ عَلَنَا مَن يَشَاءُ أَمْ كُفُوًا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عليهم إذا يتلى عليهم يخضون للأبقان سددا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخضون للأبقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما